bismillahirrahmanirrahim Iza zulzilet الأرض zilzalها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بسم بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره